بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ربنا تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس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 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصفة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون He is the one who made the light of fire and the fire of fire, and has given him places so that you know the number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 امَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ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 فقضى لبثت فيكم عمرا من قبل أَفَلَا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون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 ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتور اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا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 حتى إذا كنتم في الفلك وجعيل بهم برحي طيبة وفرحوا وفرحوا بها جاء تهريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من مكان وظنوا انهم اوحيق بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لان جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما ان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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حققت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم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 قد خسر الَّذِينَ كذبوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نرينك بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نتوفينك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ على ما يفعلون.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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْ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 ما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 قال دوره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان اوليا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 لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم قضوا إليه ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتُكم من أجوب.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 مِن فرعون وملئه ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم بالله فعليه توكلوا ان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 قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا الَّتَاءِ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا الَّذِي آمَنتَ بِهِ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا الَّذِي آمَنتَ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فَاسْأَلِ الذين يقرؤون الْكِتَابَ من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين